بالرحمة أرحم الراحمين أنه نزل لنا صورة كلها أمل وكلها إشراق وكلها أنس يقرأها كثير من المكروبين حتى ذكر أبو الفرج التنوخ أن من قرأها في شدة وفي كرب لعل بنية الله يفرج عنها كلها تشع أمل وكن لا تدعوك إلى أنه سوف يكون هناك فرصة وبشره وغدم مشرك وأمل طيب ونوصيكم بالتفكر فيها والتأمر قريب يقول لي حد المشايخ أنه جاء هم وغم قال فأخذ ترددها قال وجاء الفرج مثل فلق الصب اسمع إلى هذه الصورة وعظها عارف أنك تحفظها وعارف أنك تكرلوها لكن كف معها الآن وقفة ثانية ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا تدي مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب اجعل الصوره كانه موجهه لك انت الان عيشها بفهم آخر قبل أعرف انها تكررت عليك لكن مشكلتنا نحن ان اخذنا القران كانه عاده وكانه كلام يعني بس يتلى علينا وأن فهمنا هو الفهم الأول له لا اقرأ القرآن بفهم اقرأ القرآن بحضور بتأثير فإن مع العسر يسر هنا الشاهد أقول كل إنسان أنا أعرف أنك سمعت هذه العبارة لكن الذي يسمع كلام الآن ربما مر به مصيبة أو أزمة أو مشكلة أو ألم أو مريض أو جائع أو مديون أقول ان مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى هذا كنم الله يقول يفسر في أمل أما مربك أزمة في بيتك أو في نفسك أو مشكلة أما تغيرت الأحسن والأجمل أما مربك مثلا افتقار مالي أو مشكلة دين أو مرض في جسمك أو في أسرتك أو أزمة أو سجن أو قضية معظنة اما تغيرت الاحسن والأجمل من الذي يغيره الواحد لحال يقول لنا ان مع العسر يسر ان مع العسر يسر بشر نفسك بالأمل يا خي بعض الناس اذا وقع في مشكلة وأزمه اغلق على نفسه كأنه في غرفة وأتى يستدعي الهموم والغموم وسوف لا نخرج وهذه النهاية بعض الناس مريض موهوم مسكون بالقلق مشؤوم يتشائم على نفسه وعلى اخوانه اذا كان في اسعه تنس قال لي بس والله ما ندري شو العواقب واذا اصبح لدني عم مثلا 90 كلمه من النعم قال لي بس ما عندنا سيارة ما استطعنا نشتري سيارة يعني ذكر هذاك النقص مشكلتنا أن لا نشكر الله على الموجود الذي أعطاني لكن نذكر المفقود الواحد مننا عنده نعم في نفسه وفي أهلي وفي ذريتي وفي دراستي وفي عملي وصحتي وفي سمعي وفي بصري وفي منامي وفي بيتي وكل شيء ولكن ينقصوا شيء مثل ما استطاع يحصل على وظيفة استطاعي تزوج مثلا ما عنده سيار معلق الدنيا كله ومشغل العالم بهذه المساء ودائما زفيره وشهيقه ويذكر الأهات والونات والإزعاج حتى بعضهم الان مشافه في كل جسمه لكن عنده ألم بسيط او عنده مرض زاره مرض في جسمه اوقف الدنيا لهذا كانوا ما نعيم كان الله ما اعطاه شيء ولهذا ينبغي علينا نعدل النعم التي اعطانا الله وبعدين تحدث نفسك يا اخي بالامل من نعم الله عليك انه مهما مر بك من لكن انظر الساعه التي بعده او اليوم الذي بعده الله يجدد لك الامل ويجدد لك البشره وياتيك شيء ان شاء الله يسعدك ويفرحك انا وبشر المهمومين المهمومين بفجر صادق باذن الله ان مع العسر يسر ان مع يسرى ابشروا بالأمن ابشروا بالفجر الجديد بالله عليكم هل يستمر الليل الذي خلقه الله الليل أسود هذا الفجر بعده ثم تأتي الصباح يأتي الصباح بنوره وبهائه وطلته المشرقة وبشمسه المضيئة فيا أخوة من أنفسكم دائما كانوا إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى هذه الحياة هي حياة جميلة متى ما نظرناها بجمال متى ما توكلنا على الله ومتى ما جعلنا شعارنا إن مع العسر يسرى إن مع العسر يسرى